117. جبلا كثيرا 118. أفلم تكونوا تعقلون 119. هذه الجهنم التي كنتم توعدون 110. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون 111. اليوم نقصب على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أردلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا السراط فأنا يبطرون ولو نشاء لمتقناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ لِّيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ